Kunnen we niet anders zijn dan dat we het niet kunnen doen. Maar als we het niet kunnen doen, dan En حُكُمُ اللَّاتِ فِي دخلتم بهن النِّسَاءِ فَمُلَاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دخلتم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ وابنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما